بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى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 وَأَنَا اخترتك فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فاعبدني وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيَهَا لتجزى كل نَفْسٍ بِمَا تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمل بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا أتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى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 اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي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 نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا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 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى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 فلا أقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقا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 فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم طولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك انزلناه قُرْآنًا عَرَبِيًّا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أَوْ يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق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 وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إِنَّ هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الْجَنَّةِ فتشقى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 ومن أَعْرَضَ عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا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 دعنا به ازواج منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى